وَأَقُ سَمُ بالِلهِ جَهدَ أيمَانهِمْ لا يَبعَث اللههُ مَ يَمود وَك سَم بالِلهِ جَهدَأَمانهِم لا يَلَاءت اللههُ مَ يَود بَلا عَلَيْهِ حَّ وَلَ أَكثَرًا الناسَِّ لاَا يَعلون